ومن الذين قالوا إنا نصارا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة فَأَغْرَيْنَا ذَٰلِكَ الَّذِينَ هُمْ الْعَادُونَ وَالْبَغَضَاءَ إِلَيَّهُمْ الْقِيَامَةُ وَسَوْفَيُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ YA AM LANA AL KITABI QAD JA'AKUM RASULUNA YUBAYYINU LAKUM KATHIRAM MIMMA KUNTUM TUHFUNA MINAL KITABI WA YA'FU UN KATHIR Kõd jääkum min allahe nõurum vakitab mubiin Yahdi bihe تباعد ضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم ويهديهم لَقَد كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ